والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضواث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما منت قبلهم من قرية أهلنا، أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجال نوح إليهم، فاسألوا أهل الذكر، فاسألوا.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 حسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إن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 إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون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 ونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانت رتقا ففتقناهما, ففتقناهما وجعلنا من الماء إِكُلْ شَيْئٍ حَيٌّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْتَمِيذَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُجُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاوَاتِ أَسْقَفًا مَحْفُظُونَ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ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 وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا اتَّخَذُوكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ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 وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله اللَّهِ أصنامكم بعد بَعْدَ تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون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 يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ قَفٌّ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ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 وَهَبَنَا لَهُ إِسحاقَ وَيعقُ بَنافِلَتَ وَكُلًا جَعللنا صَالِحين وَجَعلناهُ أَئَِّتَ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَ وَأَوْ حَينَا إلَيْهِمْ فِغْل الْخَرَات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 بأسكم فهل أنتم شاكرون؟ ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنّا بكل شيء عالمين.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 فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا وذكره للعبيد وإسماعيل وإدريس وذلكف لكل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إذ ذهب مواضبا فظن أن لن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 إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون نارغا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها وجعلناها وبنها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 اِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ وَقَتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا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 ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغ لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قُل إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِ اللَّهِ مَن كَانَ لَهُ يُؤْمِنُ فَهَلْ أنتم مسلمون؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ أَذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَائِهِ وَإِن أَدَرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُعَدُّونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ